بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من بعث للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله حديث وركنت عن ابي مسعود عقبه بن عامر الانصاري يفلكم مسعود بابك كنت عقبه بن عامر الانصاري البدري البدل بمعنى أقوى بوري لكم كان دي بدر ونقو رضي الله عنه ركو ما يدع قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقوديا كان سوج لها اللشغراغاني إن مما أدرك الناس أقوحي لكم بوري نيقر من كلام النبوة الأولى نبيا مجن ويشن إذا لم تفتحي فصنا ما شيط إن دي شهو ماتي هو كمبا، الحديثين شا هو كل ماتي هو كمبا. رأي نعم. حديث إنك نغنى حديث وركنك لفنتو يفلكون أبي عمرين وقيل أبي عمرا ت يفلكون عمر بابجا ولا عمرة بابجا. كنت سفيان بن عبد الله قال أني قلت يا رسول الله أين هي إركوديا قل لي في الإسلام قولا شن هرينا أشلام تريلا لا أسأل عنه أحداً غيرك. كيش بوار قل حن قال تركو دياني يعني, يعني قل نه يسوفيان آمنت بالله أي جماني ثم أودن بان استقم مكي كبوري مكي كبوري أرشلامت ريج فان لا بانده حديثة ورنكة جنديهن كانت عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله العنصاري إفلقون عبد الله بابغا كانت جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنهما كركم يدك من دبابوك الج أن رجلا في لكنتي أنت أروبو سأل رسول الله أن يركو ديها صلى الله عليه وسلم فقال يعني أرأيت إذا صليت المكتوبات يلا نجدي كنون جديها إذا صليت المكتوبات عندنا جنجر جوا فللجوا وصمت رمضان عينار رمضان حمدوميها وأحللت الحلال اين الحلال اين حلل عندي الحرام حرمه حرم عندي يعني هي كان اي ماري ايركو شنورا عندي ايركو دياشنورا كانتي حلال ماري يعني ولم ازد على ذلك شيء كل يعني, يعني عند الرجل الذي يمكن حرم يكون هناك يا يمكن ان يكون هناك الجنة يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك مالك يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون قال من يمكن الله يركو دي اكن سوجن ده حلشي براغني اباهو اقتغور شطر الايمان هنا دي انو امنت كرش ايمانو تاريخ ولتش من دي انفاس سمعنو والحمد لله تملا الميزان برمن الحمد لله ولبي برمان يركو صابو امنت كلا اني ميزانو نغاتو ني ني سجو نغاتو وسبحان الله والحمد لله تملا سبحان الله خر يڠو كنتي ايركو والحمد لله صاوي بر ايركو شي او ما بين السما والسماء والارض اما ها كنگو بين يعني والصدقة برهان مثل نيغاناش سرقري أمن تكالى برهان دليلن نيمانو تغى دليلون نيك من دو دليلون نعم وال... والصبر ضياء أني سوري أمن تكالى حاجة والنقابة مني النورة معنفو والقرآن حجة لك أو عليك أني القرآن أمن تكالى حجة لك سند الشيد مني عليك ولا شيء دنيغا حجنهغا كاندينيغا ولا من مني قال اما شيء ولا اما شيء دمن اندي دار انا الناس برفو كل يهدو كانغا كانغا بي فبائع نفسه اما غبونني برفو من غبونني ديك غبون اي غبون برشن او موقوها ولا من كل الناس بورفو كل يغدو حaga بيا فبا نفسه اغو بواري راه بواريان كيان منغي بوان نيري فموعتقوها اغو بواريان لكم بواريان منغي چننگاناش منغي بوان بواري چن او موبيقوها ودن ميحالة بواريان چندي بي كان غويكي جيتي ايبان تكار غويينو كان مو بوارو سن لا gwi nere no himo gwi genenti donc moti kuha nguro le borama gaban borchen boroyongo no tambi gwi hen nyan ni tindikee bi uhh kike bi ku gwi lare nigo ike bi kite donc woden la famu be kuha nguro le mangay bong e halachi hadisa woranka kin nata tantora fisilku hun abitarul ghifalibah ولكن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النبي في ما يرويه عن ربيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله تبارك وسلم يقول ان قال أنه قال الله قال وسلم يقول يا عباده أي تمي حرمت الظلم على عليه وسلم يقول ان النبي صلى وجعلته بينكم محرمًا، وجعلته نتاروتي بينكم ورجمير محرمًا حرم حيا، فلا تظالم ورمشجرتوني يا عبادي هي أيتامي، كلكم ضالٌ إلا من هديته وركل درنت ينتور، كلا بركان أينك كند، فاستهدوني وكند تشيشي أيجاه، أهديكم أيور كند، يا عبادي هي أيتامي، كلكم جائع وركل هاريكويني أنتوار إلا من أطعمتوه قالب ورقنغينا نغاياندي فاستطعموني وغايانتيتي أيجا وطعمكم يور نغاياندي يا عبادي هير أيتمي كلكم عارين إلا من كسوتوه ورقل غاكونو كودي أنتوار إلا من كسوتوه قالب ورقنغينا بنكاري فاستقسوني وبنكاريتيتي أيجا أقسكم أي مار يا العبادي هي أيتمي إنكم تخطئون بالليل وريا ورجحنا ورجح خطأ والنهار عندك عند زاري واجي يعني ورجح خطأ جنه ورجح خطأ زاري كي واجي وأنا أغفر الذنوب جميعا عجيب إني أقول مذنوب كل يافع. فاستغفروني ويا فكيت أيجا أغفر لكم. أَيَّمَا يعفوش يا عبادي أيتمي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرروني واروي وارشتو Düرنج سكو لن تبلغوا وارشتو ذري أي درنج فتضرروني سكو ولن تبلغوا نفعي وارشتو أي نفع فتنفعوني سكو أرمġ أ يا عبادي لو اننا اوعدكم باتين بعد ان كتي ورجنا وي واخركم ندوريك وروي وان سقم ندور الدميز وجنكم ندور جنن كانوا ايتي على اتقاق قلب رجل واحد كانوا ايتي على اتقاق قلب رجل ايتي ماكن شيء يركو همبريره سند بينه فلقو بعدين كتي يركو همبريره أربربنا فلوك ما ماذا ذلك في ملكي عشتونتون ووني وشتونتون أي بنكوين ترى رح يا عبادي هي أي تمي. لو أن أولكم باوري جنوي وآخركم دوري كوروي وإنسكم دور الدميزي وجنكم دور الجنني كانوا على قلب رجل واحد منكم ينكتي على أفجاري قلب الرجولي وآحر صنداء بونفتيرا ولا ميرتي يعني ينكتي إنكتي صنداء دمائزة بينا فلوك أرو بينا فلوك سيكم إنكتي بينا فلوك كميرتي ولا كبونفتير نعم ما لقصص عليك في ملكي أي مو أي بون علي كواني وشي ناكشي في مولكي أي بونكو يترى على شيئا باحي يعني بعلي هي أي تمي لو أن أولكم باديا وآخراكم دولي كوروي وإنسكم دولة ميزي وإجنكم دولة جنني قاموا إن كاي في صعيد واحد غنغني فواللقورة فسألوني ني ناري فأعطيتو كل واحد مسألته جنين بور فوقل نو أنغا ناريها يكا نعنا ناري ما نقص ذالك واني وشغنكشي مما عندي ها جو أيدورة. أش أشناك شعرت إلا كما ينقص المخيط. كلها كان صنعا نقشي إذا أدخل البحر أن نورنا ذن إثارة. لَنْ كَانَ عَنْكَ شِيْءٌ إِثْرَةٌ، لَنْ كَانَ عَنْكَ شِيْءٌ إِثْرَةٌ، in da damai ze kulli jinai goyi haɗe koroyi ndi kull kai don gorfolaka irko na fu kul ga murado ka ga murada wokan ga nakkashirku subhana wa taala eh bairara kage mandin da wokan sana ga nakkashi andanna asufa isara kan gabenyi ya ibadi hiya amalukum inama hanti misu hiya a'malukum wargu ino woni wargu ino وحصيها لكم كان ايقام مرغا ورشي والاقي كبو ورشي ثم او وفيكم اياها جناو إيا فمن وجد خيرا مبوركندو قمي فليحمد الله ملكو سابو ومن وجد غير ذلك مبوركندو كما من تبوانيو فلا يلومانا نفسه كل